وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلا وربّي لا تأتين لكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال. عالم الغيب لا يعزب عنه مِثْقَالُ ذروة في السماوات ولا في الأرض ولا, ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم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 وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ العزيز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 بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضنان البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض ان نشق نخصف بهم الارض او نستطع عليهم كسفا او نستطع انكسفا من السماء ان في ذلك لایه لكل عابد لقد أتينا داود منا فضلًا يا جبال أوي بمعه الطير وألنا له الحديد أن يعمل سبقوه وقدر في السرد وعمل صالح. إني بما تعملون بصير ما الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه وَمِينَ يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِهِ لَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلِ مِن ما حارب وتم في لوجفانك الجواب وقود الرؤوسيات إعملوا آل داود شكروا وقليل من عبادي وقليل من عبادي الشكور فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ دل عَلَى مَوْتِهِ إلَّا إلَّا دَبْتُ الْأَرْضُ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتٍ فَلَمَّا خَرَوْتَ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَوْ كانوا تبینت الجن وان لو كانوا يعلمون الغيب ما نبثوا, ما نبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان بكم وشكرنا بلدت طيبة ورب الغفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرض وبدلناهم. وبدلناه بجنتين جنتين لذواتي أقرن خمط جنتين لذواتي أقرن خمط وأثله شيئا من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا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 ولقد صدق عليهم بليس ظنه فتبعوه إلا فريق من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من في شك وربك على كل شيء حفظ قل دع الذين زعمت من دون الله